فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتنا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْدَامٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِلَى الصَّخَرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْتَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ تليله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصطا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 وإذا ركبا في السفينة خرطها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي طبرا قال لا تآخذني بما نتيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا